ولا يأسونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفتيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شروا متانا وأضل سبيلا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 في آيه واعتدنا للظالمين عذابا اليما وعادا وثمودا واصحاب الرص وقرون بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الامثال وكلن تذرنا تسبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السعو أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نثورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هجوا أهذا الذي بعث الله رسولا